ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن نفتره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادها أولئك أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من آلهاء ولكن ما دعتهم ولكن ما دعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 نَجْعَلُهُ سَاكِنًا ثُمَّ مَجْعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما